تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه قال الذين فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا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 يتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله مَا سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أغير الله أتبع تخذه وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين قل إن خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإي يمسسك الله بضر فلكشف له إلاه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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم أتل لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 نفسهم فهم لا يؤمنون.